Yeah. You will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 الأرض من بق لها مما تنبت الأرض من بق لها والقثائها وفمها وعدها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 أخذنا ميزاقكم ورفعنا فوقكم اقتور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم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 موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين افعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتنون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى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 تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعض ما عقروه وهم يعلمون وإذا الذين أن تقولون على الله ما لا تعلمون، بلا من كسب سيدا وأحقق به إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذِلُّ القرباء واليتامى والمساكين وقولوا للناس أشهد ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء لفضيله <تصفيق> الدكتور وقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقل ما يؤمنون وعلى الكافرين ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء قتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل نِزَالَقَقُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِإِسْمِ اللَّهِ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 بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما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 إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه صار على شيء، وقالت إن صار ليست اليهود على شيء، وهم يدلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا. Boa! الولد سبحانه بل له ما في السماوات. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم جعلنا البيت مثيرا سلمت لك وأرينا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 ذلك جعلناكم قمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من مسؤول من مين على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بن ناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا جميعا لكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعون وما أنت بتابع قبلته وما بعض بتابع قبلة بغض ولئن اتبعت أهوالك حق من ربك من الممتدين ولكل وجهة هو موليها الخيرات أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وإن له للحق من ربك ونال الله براصين مما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشرهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 want to الصابرين وبشر الصابرين الذين ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما للناس في لفضيله <تصفيق> فَأُولَئِكَ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ي فيها وبث فيها من كل دابه وتدنو في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من وَلَوْ يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت فيهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسوات عليهم وما هم بخارجين من اتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو. يَجْعَلُونَ مَثَلَ الَّذِينَ يَنْعِقُونَ بِمَا لا يسمع إِلَّا دُعَاءً لفضيله <تصفيق> الدكتور والسبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمؤد والمقتصاص في القتل الحكم بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع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 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم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 أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فليت طعام مسكين فمن خير لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو ولا يريد بكم العسر ولا تكمل العدة ولا تكبر الله على ما هذاكم ولا علىكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإنني قريب أجيب لعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ولي لِيَعْلَمُوا يَقْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لباس لكم لَوْ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَتَى إلى إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حُدُودُ الله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 فإن أحصدتم فما من الهدي ولا تحمقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من صيام أو صلاة أو نسخ، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهبي، فمن لم يجرف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.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 اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن أضل ثم أذبوا من حيث أذل فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله تذكركم آباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا وفي الآخرة حسنة وقنى عذابا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 والحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهنم ولبس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بثغاد يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب لا فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بقي بينهم فهل الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من كسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسات يسألونك ماذا ينفكون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما والمساقين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعابد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولا بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأطلوهن إن الله يحب التوابين ويحب المتطفلين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاكون. بشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبرا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفور حليم للذين يؤلون من نزائهم تربص أربعة أشهر فئ لفضيله الدكتور معروف وللرجال عليهن لوجه والله عزيز حكيم الطلاق نردان فامساكم بمعروف أو تسريح برحصان فإن خذتم ألا يقي ما حدود الله فلا يناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فلئن كهم ظالم مَنْ غَيَّرَهَا فَإِنَّ قَلَقَ هَذَا أو سدثوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضوارا لتعتبوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وَنِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والواردات يرضعن أَوْلَادَهُنَّ حوله كاملا لمن أَرَادَ أَن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلا وسعها لا تضار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 واعلموا أن الله غفور حبيب لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تخرطونهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا على المحسنين وان قلقتم من قبر ان تمسهم وقد فردتم لهم فريضه فنسوا ما فردتم فنصف ما ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لما ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجوا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 مَوْءَا إِنَّهُ مِنِّي إِلَّا, إلا مَن دَخَلَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا Amen. Mm -hmm. الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المقسى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم بَيْنَا عِيسَى بْنُ بسمك سبحا بالله وذل وذل لها والله سميع عليم Hmm. مثل الذين الَّذِينَ يُنفِقُونَ في فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ سبع سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلة مئة حبة والله تَذَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن مِنْ طَيِّبَاتِ كذب انهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا and